أو الذين شيطانون غاديين. بسم الله الرحمن الرحيم. وَالْعَالَمُينَ سيب كل نفس إذ لا عليها ولا تزر غازرة Amen. Mm -hmm. و هو الذي أنزل Waran fan ياك أَسْأَلِي وَاللَّهِ أَعْلَمُ وَإِنَّهُ لَظَفُورٌ kitabun don Oli lammaa taikkaun ألا نف ألا نف الذين أرسلنا لينجيم ولا نف ألا وَمَنْ خَافَ مَنصِيتَ الْجِثْمِ أَنْ لَا يَكُونَ وان كان جنن منك يلو امر ويعاقب من ما لك فيها you will So,